وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتاء كلوا وارعوا أنعامكم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 يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا